وانت ساس الدار وانت ضواها بتم حبي ديك يا يباور راس مهما كبرت ودارت الدنيا براها وبا فعناقنا باقي ليوم الدين حبك يا با في قلوبنا متبدد تبكي يا با في globeنا متبدل you mkomsek denek yowat banagna gili yowmde fbak تعبت تنتوي يا ما جفاك انه بدت نعالي حتى على نفسك وتعبت احالك يا نهر فاض بحنانة وما بخل يوم علينا خيموت ظل السمانة فيها عشنا ورتوينا يا نهر فاض بحنانة وما بخل يوم علينا موت ظل السمانة فيها عشنا ورتوينا ما نسينا سجادتك وقت الصلاة خشوع ما نسينا ننطرك وقت المساء انت حرى جيتك وقت الرجوع ما نسينا ننطرك وقت المساء انت حرى جيتك وقت الرجوع للدار ما تم إلا على السار وانت ساس الدار وانت أضوار بتم حب قدم لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.